ما تخافشي انا وانت نولعها ولعها ودلعها ظبطها وربطها والفرحة اللي في بالي اهربك بعت يا حبيبي ما تقشرشي على سنه ما نقشرشي وتعال هنا ما تخافشي انا وانت نولعها